وأنزلنا فيها آيات في ناس لعلهم تقررون الزاني والزاني الذي سببوا واحد منهما من ليعتزل به ولا ذا قلبه بما رأى في دين الله من دونه من دون الله لآخره وليش الأذى له ما خالفه من دونه لآخره هذه السورة الكريمة. تسمى بصوره النور لان الحديث فيها عن النور الغضال الله نور السماوات والارض مثل نور كمشكاه فيها مصباح الى آخر ولأن قارئها والعامل بها والمنتزله بها رب العزه يجعل النور في عقله اذا قرانا واتبهناها ودرسناها وعملنا لأوامرها وانزجرنا عن نواهيها والتزمنا بها ربنا أرزقنا أعطانه في قلوبنا وفي صدورنا وفي أفكارنا وفي بيوتنا وقصالنا وفي جوارحنا وأخلاقنا بل وحتى في مجتمعاتنا بل في دنيانا وأخرانا يجعل الله النور في قبورنا وفي محشرنا وفي بثورنا امام ربنا وفي ميزان وفي الصراط وحتى يدخل هذا النور معنا الى الجنه وقد كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شبالي نورا ومن ثوقي نورا ومن تحسين نورا ومن أمامي نورا ومن خلبي نورا واجعل لي نورا ومن ثمي سعلي الله لو نورا فما أعلم من نور اللهم هو الحبوبة للقيامين فإذا أردت النور فعالك بالدراسة هذه السورة ونعمل فيها يوم ما صارى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اسم لنا نورنا واغفر من اين أخذوا هذا النور من هنا من هذه السورة ومن امثالها كتاب ربنا سبحانه يوم لا يزدحاهم يبين والذين امنوا معه نورون يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أسمنا نورنا لنا إنك على كل شيء قدير سبحان الله هذه السورة في الحقيقة هي تركز على التربية تركز محورها والتربيه وإقامة البيت المسلم الذي يشعر بالنور التربيه الاسلاميه البيت المسلم الذي يقيم على النور على الاخلاص القابله والشيم الحميده والخصال الايمانيه هذا كان عمر سبحان الله وهذا كله فرق العرب فلهذا قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلناها وفرقناها ليه جئنا ما فيها من تعاليم واداب واصناف واوامر كلها بارض فرضناها فرضنا ما فيها ام سوره مكرها ليش مراع للتعظيم سوره عظيمه سوره جليله ولهذا اطلب مخطبتان يكتب الى الاصابه ويقول علموا نساء في سوره النور وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تقول لا تسكنوا نساءكم الغرق وعلموهن صورة النور والغن في الكلام؟ النساء يسمونهم الضوء يطلوا على السطوع والواحد يقول عنه الشارع وكان يقول حتى حدثا يعمل مخدرات يتمنى السطوع قل لا تسكنوا بيوتكم ايش؟ المنازل العالية الغرف. وعلموهن سورة طه والغز، حيث فتن البنت من وثيات والطرب ذلك من الاعمال عمل كثير هي سورة, سورة أنزل سورة عظيمه انزلناها اذا ما الذي انزلها رب العزه انزلناها فهي مصدرها من الله وفرضناها فرضنا فيها من احكام التشريعات في اوائل فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات آيات دلائل وحجج وبراهين بينا سابعة تكمن المسلم وتزكيه وتسعده في الدنيا الأخرى أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لشيرا قل لعلناك تذكر أي لكي تكونوا من الذاكنين من المتصعبين لكي تتصعدوا وتعتبروا وتلتزموا واذا فعلتم ذلك كنتم من الذاكرين لربكم ما تنطقون حتى لا نغفل والغفله من سمة ما من سمة الكافرين ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يمسنون بها, بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل لا فالمؤمن لا يقبل عن الله يراقب الله دائما هو على اتصال بالله لا ينقطع ابدا اذا راى ما ما يحرم يكف بصر ليه لانه يراقب الله الله يراه اذا اراد ان يمد يده في حرام كف ليه؟ لان الله يراه فهو يراقب الله في حركاته وسكناته عنده حله في بركوبه ونزوله في اقامته وضعنه في كل لحظة من حياته فهو راتب لك بالتسام الخط مفتوح بينه وبين ربه والتجاوز دائما فهو يتبقى عن الله هذه الاوامر اذن لعلكم تتذكروا ولكي لا تغفروا عن الله والغفله والريف ايش في الضلال والتزين اللهم لا تكلني الى نفسي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم لا تكلني الى نفسي ترفض عليك لانه اذا انقطع عينه وما امدته سبحانه وتعالى بعونه ورعايته وحفظه كن في عرضة للهلات والضياء حلاص يثني عليك الشيطان وينثني عليك الشيطانات والذيين خلاص يدفع المثمال يكون على ذلك فالمؤمن ينبغي ان يكون في حصن حاصل بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالقلوب تكون في حيره وفي قرر وفي اضطهاد وفي تعاشر وفي شقاء الا اذا كنت من الذاكره الاختلافه ولذلك الملاعب سبحان الله العلمانيون ولو كنتم كلها اموال عندهم اضواء طائره وعندهم عمارات وعندهم عقارات وعندهم بنكات وشركات وعندهم عندهم ما شاء الله عندهم التطمئن عندهم راحه لا اين الراحه في الاتصال بالله فالركون إلى الله ألا في ذكر الله تطمئن القلوب فأنت إذا كنت من الذاكرين كنت مطمئن وهنا سعادة لك. هذه الحياة السعادة ما لست في المال ولا في الوظيفه ولا في المناصب ولا في شيء هي سعاده في معرفة في الله فالركون إلى الله في الحياة في مع الله عز وجل يقول الله عز وجل ليه فرضنا لكم هذه ليه لعلكم ستذكرون وإذا ذكرتم أسلحتهم ونجاحهم وفوزهم لأنهم تذكرون ثم قال بعد هذا إخواني الزاني والزاني فجلد كل واحد منهم من أتجزده المجتمع الإسلامي لا يعرف الزنى ثالثا المجتمع الإسلامي نظيف طاهر فيه النور فيه الفضيلة فيه الرحمة فيه الخير كذلك الخير قالوا الاسلامي الطيب الإسلامي طيب مهير ما في الزنة فالزنة لوثة لوثة أخراقية وجريمة اجتماعية حضيرة جدا جدا ولذلك شن الإسلام عليها عرض الضرور لا قودة فيها ليش؟ لما فيها الأضرار والصدار ننكر بعضها إن شاء الله فقال الزانية و بدا بدأ بالنساء بدأ بالمرأة ما قادمه في السارق السارك, السارك والسارقة سوف اقطعوا ايدي يومين ابتدأ بالرجل وهنا ابتدأ بالمرأة ليش؟ لأن الزنا من المرأة أفضع واشنع وأفضع وأشمع وأفضع دولة يا الله من زنا الرجل ولذلك المجتمع الإسلامي يفضل أن تكون بنته أو زوجته وصل الخبر على أنها ذبحت ما قُفلت عنده أهوام من أن يسمع أنها جلس والله لكن الآن المؤمنون الطاهرون المؤمنون النظيفون الذين ماسلوا فترةهم ما زالوا على الطبيعة الإيمانية على الفطره الربانية على الخلخة الإلهية اما مجتمع اليوم فهو يفسخر قد يفتخر ببنسيه عندها اصدقاء وقد تاتي بهم الى المنزل والمكالمات تلفونيه ويستدعون الى المنزل واحد والله يقول لي النور يعني اغتصب واحد ثاني صاحب حلول عشان يقول لي قال له هو ان اباء اربع بنات اربع بنات جميلات حينما يتصل أبوه النبي يقول والله ان فلانه تسأل عنك كثيرا وتبحث عنك مرارا قد ولن شانه ابو فلان وفلان قصر في البيت السهرات في البيت ليش لانه مثل الوسط فالزنا عالمي الزنا بقي اصبح في المجتمع الوبيع في المجتمع الرذيع في المجتمع القذف المجتمع النذيب في المجتمع الجاهلين أقول مجتمع الكافر لأن الزنا العلني إذا تسوح فقد كفر هذا المجتمع إذا استحل الزنا وأصبح مثل, إيش؟ مثل شرب اللبن فخلاص هذه الجمهة خلاص انتهت محل. إذا الرب العنسى بدأ بالثانية لان الزنا من المراه اقذر العدو الى الله الزانيه والزاني والسرقه من الرجل اضح فلذلك يقول الصارق والسارقة ما قال سارق هو لا اذا الزانيه والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة هذا بالنسبه لغير المتزوج اللي مازال اعز ذكر او الانثى يجلد كم مئة جلدة ويغرب سنه كما في السن النبوي والشريعه قلنا الزنا واذا كان محصنا ما الحكمه الرجل يكسل بابشع انواع القتل كان ممكن نأخذ الصيف ونقطع الراس او ناتي بمسدس لأم راسه رجل رجل. لا يكسل قتلا شنيعا فظيعا بالتدريج والتدريج سحفر حفرة ويلقى فيها ونازل الحجار كل واحد يأتي بأكوان من الحجارة ويسرم كل واحد يجيها حتى مثل, مثل, مثل الطوبة طاب طاب طاب طاب طاب واحد طاب طاب بالكعب على الطوبة كل واحد يجري فيها ليش؟ وبحضور ايش؟ الحشد الكبير واليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين ليكون اقرب الى الله وليكون اجر لامثاله ينال الخل والعار وثم اخواني ده كل واحد يشوف هذا المنظر المخيف الى الله يمشي له وحد يقام في الارض افضل من ان يضطر 40 صباحا لما لي يترسب عليه من الخير لخير في المجتمع اذا لماذا هذا كله لان الزنا اخواني كما قلنا يترسب عليه مخازن من جملة هذه المخازن مخازن والعياذ بالله من جبلتها انه يورث في الصلاه الانسان اذا اطلقنا العنان للزنا ما تعرفنا ولا بد هذا محمد والله يا ولدي والله يا نادم امه تقولنا وهذا عبد الحميد وهذا خالد وهذا ايه زهير وهذا ما كان لا ندري تعرف انه ولد لانه ولد عرف يعشق اما من اين ازال ما تدري شو السبب اطلاق العينان للزنا لكن اذا كانت المراه محافظه اذا كانت هناك صيانه اذا كان هناك عفاف اذا كانت هناك اخلاق فاضله مجتمع إيماني خوف من الله صربيه ايمانيه اخلاق اسلاميه اشوف اقسم بالله يا المجتمع العظيم سبحان الله لكي تطمئن النفوس وتستريح الضمائر بان الاولاد اولادنا ربنا يتركنا هكذا نعيش مطمئنين واننا ها هؤلاء ابناؤنا ينتسبون اليه هم عضو من هذا مجيء مجيء اخرى يصبح هذا الولد يري انت اصحاب ثروة صاحب ثروة عندك اموال وعندك ملايين وعندك دمارات وعندك شركات وعندك بيجات يريدونه هذا الولد الدخيل اللي متقطت امه من هنا وهناك كتخرج بالصباح وترجع ما هذا وتخرج يعني البلدة في المساء ما تعود إلا في الثالث عشر أو العاشرة ليلة الناس أين كانت ؟ ما ليلة يعني ما هذا وخصوصا سبحان الله عاطفة النساء العاطفة للنساء ميانا للشر. إذن هذا الولد الدخيل سوف يريدها في الطروة وإنسان أمس يتربه وترده للمدرسة والولدين وما شاء الله والسلسات الززبين والسقرة والسلسات هو والسلسات الززبين بالذانب الثلاث أصدر الله العالم هذا الخطر الأول وهذا الخطر كافي وليس بالله الخطر الثاني في التغرير التغرير بالذلب وهو كالأول كيف التغرير؟ المرأة تحملها قصص أشهر يبين طبيع وعي الدين ما شاء الله هو وهداف وتنحقناه وهداف الفراش والآكل طيب ما شاء الله والشعب يرسط أشهر قصة المثالثة على, على فراشك هيش ولبن من غير صلبك انت تعصبه منك وهو من غيرك غرّت بيكوا الليلة تخرموا هذه الثانية الثالثة أن الزنا إخواني يعصف بالبيوت ويفسد نظام البيت ويهز كيان الاسره ويقطع الوصل بين الزوجين بل ويدمر الاخلاق يدمر الاولاد بدون الناس بالحراف والجريمه ويسجعهم على الرذيله لان الولد والبنت التي سار أمها أو الولد الذي يرى أباه يرى أمه يسعطانا الزنا أي كيف نديه شريط طريق ماذا؟ ما ماذا؟ ثم من الأخطار الشنيعة والعياذ بالله أنه يسترد في القزن كان واحد طرع على زوجته أنها تزن فقتلها واحد عندي خبر أنه كان في مكان ما وطرع على زوجته لا تزن ماذا فعل؟ يعني اطلق البطن بطن ها، وعمر في الغال وثم بالجزنين ونادى المرأة آه بمجرد ما ادخلت واذا بي ها؟ اغلق الزوى كالوخيدة ليه فعل هذا يا فلان؟ قال حتى اسكر عني انا اسألهم جانبا وحاية البوري كون مصيبة رود ليس، فقد لا يرضى الرجل الشني، الرجل الغيور الذي تزج بنته او زوجته، قد لا يجد وسيلة لمسح العار إلا بأن يذهب حصلاً، هي القليلة المتحرر، هي، ولنذهب بهذا المتحرر، الذي إلا ولنذهب جوراً، إذا شس شسل في هذا كله، دين. ثم من الأخطار والعياذ بالله أيضا أنه يورث أمراض كما أمراض تنتشر بواسطه الزنة أمراض قد تصبح وراثية من الاباء إلى الأبناء وابناء إلى الأبناء والأحفاق قال مرض وراثي بيش تبير الزنة وخصوصا قال الله سبحانه وتعالى جندي من قوة السارق الربانيه بعد سبحانه للمجتمع الزاني المجتمع المتحلل المنحل المجتمع الوبيع المجتمع القذر المجتمع المنحل فت المجتمع الجاهليه بسبق الله عليه جنود جنود ربانيه حاول العالم ان يرى هذه الجنود مرأى ولو في المجاهر القوة بالكونجرس كلها توجه إلى هذه القيوش والله ما تعثرت عليها إلى الآن الصعصة العلاج كانت أمراض في القديم موجودة أمراض كثيرة لكن هذا المرض والله إلا كان موجودا باتفاق الاطباء اطباء العالم قلوا يقولوا هذا المرض والعياذ إنه مرض الصيدة ما وجد الا في هذا العصر المصدوط العصر المغضوب عليه عصب الدين نعم والهذا الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام خمسة من خمس خمس الخلف تعلو خمسة صلّى الله عليه وصلّى الله عليه وجعله خمسة خمسة واحد عصب ما ظهرت الفاهجة فيكم حتى يعلنوا بها اذن العلمين الآن خاص وين شوف خرج بالكبير من من السوق من اللي لا تصلين اشقة من زوجة برا من من من والسيارة جزء كبير لو تمشي على السباق هذا ويقول لم تظهر الفاحشة فيكم حتى يعلن فيها أشرق يا رب لئلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسنافهم صدق يا رسول الله والله ما ينتقى عن الهوى إنه إلا وحيد وحسن فشهد الذين الزين اللي عليهم أمراض لا كانت فارغة هنا هذا حديث خمسة بخمسة والتالي قال وما تفضف الكيل والنزان إلا أخذ بالسنين وشدة المبونة وجور السلطة يصدق الله عليهم الحكام الده. ليش انتظروا ليه حكلوا أموال وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهاء إلا منطروا فالله انترنا بيش بالبطر والدن المارسة لكالبطر ويقول في الثلاث الرابعة وما لم تحتم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بحصهم بينهم الحرب دروس وانشق والحسب والتصلب فينا بنا ليش؟ لأنهم هجروا كتاب الله هجروا حكمة معزل الله كذا وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليه عدو من غيرهم في السبيح بعد ما في إنديه اختركوا عهد الله وعهد الله يكتابه هذا الكتاب لما نقضوه ورموا به عرض الحائط الله سبحانه وتعالى سلط عليه إيش؟ الغرب وسلط عليه اليهود وسلط عليه كل عدد فأصبحوا في كمال الان ما لدى ذاتيه حتى على انفسنا حتى في بيوتنا حتى على اهلنا ودارين ما عندنا حريه عندك الحريه تزرع ما شئت عندك الحريه تصنع ما شئت والله ما في دوله من دول الإسلامية تصنع ما شاءت بالليل ولا تضرع نشان لا في فلاح ولا في الصناعه ولا في سياسة ولا في الاعلام ولا في شيء محكوم عليها الإعداد يتصرف فيها بفشيئة التي في عربي ليش؟ لأنهم نقدوا عهد الله فالله صلت عليه وسلم. فمن يهود إلا عزاب الله الله حتى اليهود وجثمها على صدور العرب لأنهم سلخوا ان الانسان وبقوا عربا، فوين من العرب؟ وين من العرب؟ يشرّق دكتور. ألوين كل على؟ الويل الويل. هذا كلام رضي. يا إخوان خمسة بخمسة سر هذه، خمسة بخمسة. تجرب خمس بخمس. خمس بخمس. فعلوا خمسة صلوا طريقهم خلاص. من جملة ما ظهرت الفاحشة في حتى يعلنوا بها إلا فش في والأوجاع التي لم تكن نداص في أزلها. ثم اقراني من الاخطار ومن المصائب التي جاءت بسبب الزنا الله عز وجل اجعل سبحانه الزنا ما هي الا عمليه حيوانيه بحته قد ياتي الزاني والزانيه واحده تفكر فيها في مصيبه نازله بها اجعلها حتى تمحو العار وحتى تتخلص من المصيبة التي نازل بها أجمعه، إن أنها, أنها تأكله في بطنه، كذا، أو تنفجر بالإجهاض، وما أكثر الإجهاض الآن، حتى ما في لا عمل الله إلا إجهاض، وإن الناس لدوه وترميه إيش؟ بالمزبل، وكمل المزبلة وجدوا فيها أولاد، والله واحد في أحياء الدنيا، خلي المرأة كانت، ماذا نفعل في يعني هذا خير الله يسب خير لكن السواق شاء الله هذا في منزل عندك إذا في البر رشبيه ما شاء حاسو إيه وتجسقفه ناجس طالب وإذا في اسمه صورة في قصر أشوات ما يجي ما يجي جروب جو وال ما شاء الله ليش ما وجدت سبيلا إلا أن تذبعها لا <تصفيق> أوجدت سبيل يا الله <حلو>. وابي أحسن في إليه <تصفيق> هذا شعر الزنا وثم إن الزنا يا إخواني أكبر مطور للمجتمع الإيماني والمجتمع الإسلامي ويقضي عليه ويتعليه للقواعد ليش؟ لأنه يستمر في أسناك الزواج دمع أننا الآخر مجلدون الجنة سعاد بناتا أظرف مش كباب فلت الله ما أشكره ليه؟ سبحان الله اذا احتاج من ناحية الغريضية أشج عزف عن الزواج إلا إذا اضغط على الشهور كيف كان عمس يقول زحمة سلمة لأن كله فوجود ماذا أي الشهور في كل مرة كافية يقول فيها دقاء ليش هذا سبب الكراض المجتمع للأي من الله الله لا إله إلا الله هذه المساطر ولذا يقول يقول له الله عليه والسلام لا يزلي الزاني حين يزلي وهو مومن عمر المومن يتبع على الزين. إذا قدم هذا لا يعني معنى كافر لا لو كان يؤمن بالعذاب الذي يلاقه الزاني ويلحق الزاني والخزي الدنيوي لو كان يعمل المصير والله تتبعه تتبعه تتبعه ونفتر من ما يقدر في الزينة ولو قبتعها اربة من اربة تتروك ليش للأدراض والأجنع ونفترش بعدها وإلا ما اكثر هذا حسب ما خطر على بابينة نسأل الله العافية ولذلك يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزينة مجرد القرب ما قد لا تجنوا سبحان رب العزة ما قد لا تجنوا بل قد لا تقربوا اذا هذه المنطقة منطقة محضورة شو تقربوا كل وسيلة وطريقة تؤدي الى الزنا لا يعرف ابتداء من النظره حرام فانظرهم رأى سمراء صفراء بيضاء شقراء لا لا لا تنظر ولذلك سبحان الله سيدنا رسول الله يقول كتب على ابن آدم حقه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة كل من الزنان استسمعوني كتب الراغير هذا كلام رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك لا محالة كتب على ابن آدم حقه من الزنا. فزنا النظر فزنا العينين النظر وزين الأذن الاستماع وزين اليد البطش أو اللمس وزين الرجلين الخطأ إذا انسقت امرأة إما في البيت أو خارج البيت ماشي في الطريق زاني برجنك زاني بكلامك زاني بعينك زاني بأذنك كان المحادثه وزاني حتى مخك وفكرك زاني أعوذ بالله تعيش هذا الويب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أما يطبع وإما أما أدرس حظه من الدين هكذا وذلك, وذلك رب العزه يقول ضده قل كل للمؤمنين قلهم أبنائهم للمؤمنين ديه المؤمنين لأنهم لهم استعداد الاجابه ويحافظون على هذا الايمان حتى لا يفتح سبحان الله لأن هذه اللوثات وهذه المشاكل والمصائب تاخدش الإيمان وتضرب القطس يعني كتبت فيه بالخناجير واللبين بالمسدسات كيف يبقى على الإيمان اليوم وغادل وبعدها تبقى حياة الإيمان وانت فيه بالخناجير خنجر الزينة خنجر الريبه خنجر القمار خنجر الطيبة خنجر النبيمة خنجر الويلة،, خنجر الويله ما شاء الله دايما تبت في كل المؤمنين ليش تنمين له السعادة لأن يقبله لأن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصدر أما غيره لا غيره لا ما فيه وكل المؤمنة لا فرق بين المؤمنين والمؤمنة وكل المؤمنة يقدرنا من أساعدنا ليش حتى تبقى الخواطر ما شاء الله خواطر طيبة هادئة وحتى تبقى النفوس اه مستقرة اما اذا نظرت سبحان الله نظرت المراه ولا نظرت حتبصري شوفوا شوف واحد الله ما شاء الله شعر مبسوط وهندان ما شاء الله ضربتها هيك ايش وتركيه ما شاء الله والكلام وعيون ولمحات ويا فيك تكلم وكفكه قلبه حتى اذا جامعها زوجها تخطره وهي في يعني تخوف يعني هي تصور ان ذاك الذي راته في التلفزيون هو الذي يجاملها وتتلبس به اعوذ بالله قلنا من يا قل من يخضبها مجو شكو جماله انت مقرر انت انسى شكلني شوفي ان شوفي يجي معنا ايش وهذا خلاص. ما شاء الله اذا العين جنيح وزناها البطش ثم الملامسه وليت الجزم وجماع البطش حين تصافح امراه بنت خلف من تعبهم من خلفهم هي وسط الرحم ما شاء الله والله يقول يعني جميعنا يشتاقوا يعني يكلوا جميعا كما جميع الله صحيح لا جناح بيوتين أبائهم وأبائهم لا جناح عليكم أن تأكلوا لا جناح عليكم أن تأكلوا جميعا واشتاتا يعني يجتمعي نسان ورجال ما اشتاتا أعودوا هذا ما لا يجب ما تستعي تحمل كلام الله ما ليس ما ليس أعملوا تقول على الله الغاطر تقول على الله الإجرام وقد قرنا هذا بالشرك وقلتونكم بالله ما لم ينزل به سلطانا و تقولوا على الله ما لا تعلمون ما تصعيون لا تصعبنا عشاركم أن تكونوا بيوتكم البلدين، أبائكم، أبائكم، إباواتكم أبيوات إخوانكم، أبيوات أخواتكم أبيوات أعمنكم، أبيوات أخواتكم أبيوات أخوة Oilكم و ما أن يعني لو تعرف أنه إذا طلع عليك وأكلت خبزها وأكلت لحمها وأكلت كده ما يعني يعني يفرح ويقول سبحان الله والله يا صديقي وانه وأخذ مرحب وانه جيت بيت عمس كل بيت خمسك وتعرف أنها سبوحة كل ماشي حاضرة ولا كذا عند أصفك عند عمك عند أبيك عند كده إلى آخر ثم لا جناح لكم يساكل جميعا يعني, يعني متفرقين ومجتمعين لا أهرج عليكم ولكن مجتمعين فيه فرسة نساء ورجاله نساء ورجاله ده كل ما حارم أما نساء ورجالة ولو أباعد هذا لا اياكم الدخول على النساء النظر حرام فكيف؟ الرجبة للرجبة وش حاملنا من طيفر. ها النساء يكون يعني الرجال والأرجل سلعة سلعة <تلعب> من دي الأرجل. والعيون ما شاء الله في النظر الصائح النظر الجائح واللمس الغابره والابتسامه الخادعة والكلمه الخائنه من مال الله ان لا كل مني غد وكل الناس يغدونه وكذلك أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب أحدكم في أم رأسه من خطر الحديث اهون عليه من أن ينسى مرأة الله سبحانه الله لو تعرف العذاب يعطيه الله الحريق اللي يصل إلى جسمه على المسافحة المرأة أجنبية والله يتفضل يعني خمسة في الرأس ما تسبع الله خمسة في الرأس ولا تسبع ليش نار ما تسبع لان خمسه مرات سودا قاتلا ومذموم وتموت شهيد وتموت ايش يعني سليم احسن انذفه عندما مطلوب عليكم يا رب من هنا يبدا صلى الله لعب. النار في القبر ثم في البرزخ ثم يوم القيامه ثم اخواني من الوسائل التي تورثوا في الزنا وتجر الى الزنا كذلك ايضا الخلوة. الخلوة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثريته الشيطان خلو، ما خلا رجل بامرأة إلا كان مشيط، ما بيجي ليه، ليه، لأجساد الناس، هي قبل الدخول عن هذا الحمد قال الحم والموت، هذا هو الموت، كيف اللي حصل الحم والموت؟ لأن هذا القريب يأتي به يأتي من قبله من الأختار والجرائم تحت مظلة القراضة وتحت شعار القراضة يفعل يدخل نهاراً وشهراً الكل يرى ولكن هو الموز بعيد للموز ورغم تزني وستطلع عليه وستملها هو الموز وربما تطلع عليه تقتله في الموز وربما سبحان الله تطلع على الجريم لا تستطر لا تخذلها ولا تتصلوا وتنسل الموت فيه نسوا تنسوا قلبك رغوص كل يده بالله في الموت وربما سبحان الله قد تكشف القضية ويجردني معن إلى الموت واعترفاني بالجريم ويجرد الموت مش هلأ الإسلامي أكثر من فيقول عليه الصلاة والسلام الحم والموت هذا معنى فكل في من رغوص ممثلين بالموت كله مش حر الموت. لا اله الا الله ثم اخواني ايضا حرم التبرج لانه طريقه حرم التبرج واظهار الزينه شو التبرج دي شو التبرج التبرج من البرج والبرج هو المكان الحصين فالمراه حينما تتبرج يعني تخرج من برجها تكون في بيتها او تكون يعني محجبه فإذا كشفت كأنها كانت في برج وكانت في مكان حصين وكانت في مكان محفوظ فخرجت يقولوا سبربرجت معنى كشفت كانها خرجت من برج وحرّت برجها وبيتوها برجها حجابها برجها محافظتها صيانتها إذا خرجت من هذا سبربرجت معنى كشف. خرجت خلاص. من دلوقت الحصان ولهذا القرصي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلفاني من أهل النار لم اراهم جوج من أهل النار لم يكن شوفهم شيء بوقتي فكينيش يا رسول الله قال رجال معام صياط كأذناء بالبقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات يعني في نظر الناس مش كسية ولكنها في نظر الشارع عراف عري <تصفيق> الله <تصفيق> سؤال رسول ما ما تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الدين يأكل من الغنم القاسي. لانك قلت في الدرس السابق عن اجابتك على سؤال ذلك الشاب قلت له عليك يا اخي رسول الرسول صلى الله عليه وسلم والقران العظيم باختصار ما المراد من هذا الحديث كان الاخ الكريم لما سمعنا يقول لا تركن الى الجماعات المتفرقه والاحزاب المشدده قل له عليك بكتاب الله ورسوله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو كلام يا اخي الكريم هذا كلام رسول الله لانه لما تحدث عن الجماعات وأن هذه الامه سيزيد افتراقها وتشكتها وتبزقها على الجماعات اليهودية والجماعات النسرانية سفوق هذا كله الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الجماعات أي جماعات أمته كلها في النار والحديث الصحيح كلها في النار قالوا من ناجمنا يا رسول الله هذه الجماعات كلها قال ما أنا عليه واصحابه وقول ما انا علي واصحابي دليل على ان ما عليه رسول الله واصحابه سيحفظ لنا من قبل ربنا ما يغير ابدا ترسخ على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هذه لولا ان الله حفظ طريق رسول الله وسنه رسول الله وكتاب الله لولا ان الله حفظه قد دلنا على ان تبعت تبعتك وجهك اذا هذا الجواب هو مقتبس من كلام رسول الله من وجوده فالاخ الكريم هذا لعله جعل الجواب هذا معارضا لقرص الرسول عليكم بالجماعه فإن لبيب لا يكن من الغنم إلا القاسع أقول لا معارضه يا اخي الكريم فعليكم بالجماعه يعني الجماعه التي على منهاج رسول الله لان في الحديث نفسه <تصفيق> تسرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وتسرقت النسارات على ثلاثة وسبعين فرقة وتسرقت أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة قال من ناجي منها هي الجماعه والله الصحيحين في البخاري هي جماعة يقول هي جماعة ولكن واحد ان ابراهيم كان أمه كل العالم ضر كله كافر كله يحر الله أمة. تجمع فيه ما افترق في الامه اذا اذا بحثت عن سنه رسول الله فانت الجماعة اذن عليكم بالجماعه اي سنه رسول الله هي الجماعه اما الباقي ليست بجماعه لا يعتبرها الله جماعه كي. اذن هذا الحديث والحديث الفرق حديث الفرق يتواكبان في خط واحد ما يفترقان لا تضاق ولا تحاكس ثم يقول الأخ أريد تفسير هذا الحديث يا الله يقول روض سرميدي في نوازل الرسول حدثنا أبي رحمه الله حدثنا بن عبد الكريم حدثنا حمال أبي زيد عن, أبان عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان ديدان القراء ديدان القراء يعني القراء كثيرون كثير كثير فمن يعني والعمل ما فيه يعني هم في ديدان الكثر ديدان القراء فمن ادرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم الانسانون ثم تظهر قلانيس البند فلا يستحي يومئذ من الزنا والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر والمتمسك يومئذ بدينه اجره كاجر خمسين قالوا منا ومنهم منهم بل منكم هذا الاخر صحيح واما الباقي فهو ضعيف بل ليس بصحيح نعم اما العامل بدينه في اخر الزمان كالقابض على الجمر هذا صحيح هذا جزء. جزء من الحديث صحيح هم تبسكوا بيدينهم كأجر سمسين كأجر سمسين قالوا هم سمسين واش مناقوا منهم قبل منكم من صحابة اللي في فاصل الزمان في الاسلام ويتمسك بشريعة الإيمان ويتمسك بهذه العقيدة ويصبر على ما ها بها من من انتهاكات ومن, ومن خروج وتمرد وطغيان ومع ذلك هو متمسك بدينه في بيته باخلاقه في عقيدته خلاص هذا اجره كاجر خمسين من صحابه رسول الله الله اكبر الله اكبر ايوه ثم سؤال اخر يقول اريد تفسير هذا الحديث ايضا يقول الشراكه والضاح والبدع عن طريق عتيه عن الوليد بن عبد الرحمن الهاخم في السنه قال رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم ويحى ويح هذه الامه ماذا يلقى فيهم من اطاع الله كيف يكذبون ويضربون انه اطاع الله من اجل انهم ما اطاع الله قال عمر ولم يضربون من امرهم بطاعه الله قال ترك القوم الطريق وتزين الرجل منهم بزينة المرأة لزوجها وتبرج, وتبرج النساء ها زيهن زي الملوك الجوابره يتسمنون كالنساء فإذا تكلم أولياء الله وأمروهم بطاعة الله قيل لهم أنزقرين الشيطان ورأس الضلاله تكذب من كتاب تحرم زينة الله لذي أهرض العباد والتيبات من الرزق ها شوف كتاب الله على غير تعول كتاب الله على غير الله هذا موثق موثق هذا الحديث ايضا بعيد جدا جدا موثق اللهم وفقنا جميعا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم لا اله الا انت سبحانك تسبحني سبحان ربك رب العزه عما المرسلين رب